ومسلم من حديث أنس أيضا قال جاء ثلاثة رهض إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها يا للمأساة أن يتوهم إنسان ما أنه أعظم عبادة من خير خلق الله كأنهم تقالوها ولكن سنعود باذن الله قليلا وكما قال انس كان صومه فيكثر الصوت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر كما قالت عائشه في حديث الباب الذي ذكرته ابتداء وكان يفطر حتى نقول لا يصوم الشاهد أنني أود أيضا أن أنبه على أن الاعتدال منهج رسول الله فلا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا تنطع ولا تضييع ولا تفريط لان الإفراط في دين النبي يعادل التفريط ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أنس أيضا قال جاء ثلاثة رهض إلى بيوت أزواج النبي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 فلما قالوا ذلك قال أحدهم أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا يعني سأصوم العام كله لن أقطع هذا العام بفطر يوم من الأيام وقال الثاني أما أنا أقوم الليل ولا أرقد أبدا سأقوم الليل كله وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه وأتقى الناس لربه وأعلم الناس بربه قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الاعتدال الاعتدال القصد القصد ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبياء فراجد حبلا مربوطا بين ساريتين أي بين عمودي فقال ما هذا قال حبل لزينة رضي الله عنها تتعلق به إذا فترت في الصلاة هي تقف تصلس فإذا فترت وتعبت تتعلق بالحبل لترغم نفسها ولتقهر نفسها على القيام بين يدي ربها والحديث في الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد إذن صيام شعبان سنة ليس واجبا والإكتار من الصيام شعبان من هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما حكم صيامي يوم النصف من شعبان مندوب مستحب لأنه يوم من الأيام البيض الغرب الذي يستحب وينجب صيامها نصف شعبان وهو الخامس عشر مستحب صيامه ثالث من الأيام القمرية في البيض أما ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان لا أصل له ولو كان من هجي النبي صلى الله عليه وسلم لوصل إلينا ولنقل إلينا بالتواتر ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم ليلة النصف من شعبان بأصحابه في المسجد النبوي لكن لو أراد أحد أحبابنا أن يقوم الليلة في بيته في هذه الليلة أو في غيرها من الليالي فبها ونعمة وما أعظمها من طاعة وقربة أما أن يجتمع الناس في ليلة النصف لصلاة التسابيح أو لصلاة الرغائب أو لغير ذلك فلا أصل لهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان والله خيرا لسبقنا إليه رسول الله فلا تتوهم أيها المسلم أنك أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية فسأله سؤالا جميلا وقال يا امام! من اين Surum لِلحجِي!?. فقال الامام مالك من ذي الحليفة! يعني من الميقات ، حيث احرم رسول الله وذي الحليفة ميقات اهل المدينة وهو الذي يعرف الان بابيار علي فقال له الامام مالك üحرم من الميقات من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لا لا لا لا أنا مش أحر من هناك وما العاوز منين قال له بقى أسيب المسجد النبوي الشريف واسيب الرغضة الشريفة